يعني ايه عايز اعاده نظر ما تضحكش عليك انا وشاهي بقينا عاملين زي العيال الصغيره داخلين مع بعض في دور عند اصل احنا الاثنين يا سيدي برج الطور انا مع اني ما بفهمش قوي في الابراج لكن الحاله كده علاجها سهل <تصفيق> ازاي بقى يا دكتور اه الراجل سهل يحتوي ست وبعدين مش انا بقى اللي هقول لك على الكلام ده ازاي يعني ده انت شكلك كده كنت عفريت امام الشباب ايان الشباب؟ ايه ده انت فاكرني ولا ايه يا استاذ حسين لا ده انا لسه شباب ونص كمان اه شباب شباب وهقعد اتكلم بفلوس بقى كده طب تعالي بقى تعالى لما افرجك على عفرهه اللي على اصولها انت واخدني على فين يا انت خايف من ايه هتتعفرط شوية يا اخي من نفسنا قول لي مش شايف الكتاكيت اللي هناك دول ايه بس دول تبع مدام شاهي يا سيدي احنا هنرحب بيهم مش اكتر اه اذا كان على الترحيب ماشي يلا بينا انت لسه نايمه هو انا عرفت انام الخبط والرزع اللي في الجنينه ده اموت واعرف الزفت ابو رجل مكسوره ده بيهبب ايه في الفيلم يا ستش احنا مالنا لما يهبب اللي يهببه يلا قومي لبسي الطياره هتفوتنا لا لا ما انا اجلت السفر اللي بالليل صدقي أحسن احسن حاجه عملتيها لان انا عندي كام مشوار عايز اعمله عشان خاطر يا فريد سكي على المشاوير دي والنبي امم انت عايزه مني ايه بصي لو اتصلت باده رد عليكي ايوه رد اخيرا بصي بقى المفاجأة بقى ايوه اديني في وشي ما انا عارفه مفاجئاتك اذهب في ليبيا ومش هيرجع قبل شهر شهر ونص في ليبيا اه طب هتعملي ايه في التعديلات اطرح عليا حل صلاح الخير <تصفيق> إزاي يعني؟ فأول قال لي كده كت... قال لي الوحيد اللي ممكن أسمح له يعمل تعديلات في التصميم بتاعي هو صلاح ده إيه الفتاة كذي؟ وهو يعرف صلاح قوي كده إزاي ده صلاح نفسه بيقوله أنه ما شخفوش من أيام الجامعة وهو ده اللي هيجننني مش وقت جناني الحل ده حل عظيم أهو صلاح مش بعيد أهو قاعد متلقح تحت في الجنينة بيتشمس ست. بني آدم ده مفيش بيني وبينه كم يا مفيش خبه مفيش هوا يعني عايزاني نزله براشوت مره وده قوله اعمل التعديل دايزة اللوحتي من فضلك يا ماما دواء، واقع لو قلتله صباح الخير هيقوم يجري على رجله المكسورة شو بقى خلاص انا هقومها بس تخليت جنبي عشان لو لغبطت في الكلام بقى ولا حاجة بصي انا متأكدة انك هتلغبطي في الكلام ربنا نستطيع يا فاطمة يا فاطمة ايوه يا بش مهندس أنا مش مهندس أنا اعمال حرة وماله مش هيجي يا بش مهندس واضح إن في حالة قصار المهم انا عايزك تعملي فطار جامد قوي للعمال اللي في الجنينه عشان دول نقص لهم ربع ساعه بالظبط وهيموتوا الناس دي واقفه على حيلها من امبارح وعنهم ما شافتش النوم ما تقلقش يا استاذ سيد انا هظبط كل حاجه ده انت انسان بارد يا سليمان يعني انت كنت قاعد معايا في الجنينه من شويه وفجاه اختفيت وانا جيت عشان افطر الانسان لازم يهتم بالاكل عشان يقدر يفهم <تصفيق> وقدرت تفهم ببطء شويه بس في تحسن مش الحفلات دي المفروض تتعمل بالليل اصل دي بمناسبه تسليم الاوتيل فلازم تبقى بالنهار وزي ما انت شايفه كده سياده المحافظ والمسؤولين ايوه ايوه ايوه اصل انا كنت بحسبها يعني حفل هلس وحجيبه كام مطرب من بتوع اليومين دول اللي صوتهم شبه البطاطس المسنوقه لو عايزه تشوفي الهلس اتفضلي شوف الاستاذ المحترم بيعمل ايه سياده المحافظ محافظ ايه اعتماد المحافظ مشي من بدري انا بتكلم على الاستاذ حازم ماله الاستاذ حازم الراجل واقف بيرحب بضيوفه راجل بيعرف الاصول ضيوف ايه بس يا ياعتماد دي بنت من بنات الموديلز اللي انا جايبهم للحفله انت اللي جايب البنت دي ايوه يا ستي البيت اللي لابسه من غير هدوم اللي هناك دي اللي لابسه من غير هباب دي ليه كده يا شاهي بقى انت عايزه تخربي بيتك بايدك لا ده انت شكلك كده مش هتخربي بيتك بس ده انت بيت بيتنا كمان يا سلام طب وانت مالك يا تمام يا اختي مش شايفه حسين واقف ما بحلق ازاي فعلا الرجالة صنف واحد ما يملاش عينهم غير الطراب بقولك اي حاجة شاهي ده مش وقت الحكم بتاعتك دي احنا لازم نفض الاشتباك ده بسرعة لحسن حسين دخل في الحوار مع البيت قوليلي بقى احنا ممكن نعمل ايه؟ هنسقط عليهم زي العمل الرضي يلا بينا يا حسين يا حسين انت يا حسين بقول لك يا سيد احنا احتمال كبير نتعرض لهجوم خاطف ايه؟ العمال هيقوموا يضربونه؟ بالعمال ايه يضربش ياسمين ياسمين كلمه ادهم وعشتني الناس اللي مش مفهومة دي وعامله ايه بقى يا ياسمين مع أدهم؟ أدهم؟ أدهم خلاص سافر ليبيا الواطي دول كده من غير ما يقول ده هو مسافر مخصوص بقى عشان يخلص من غبائك تحب أخليه يبعت لك عقد عمل علشان أخلص منك انت كمان؟ لا, لا لا انا ما سيبش بلدي ابدا خلاص انا اللي هسيبها هسيبها امشي غور من قدامي ما أنت عارف يا أبو صلاح، الواحد ما هيس من قلة النوم خلاص، يبقى تسمع وانت ساكت، ما هيس من قلة النوم، يبقى تسمع وانت ساكت خالص بدل ما أجبس لك منقيرك، اسمع أدهم قال لي ياسمين ما فيش حد يعمل التعديلات اللي في التصميم غير صلاح حسين والمفروض إن هي حتيجي دلوقتي هي وفريدة علشان يحاولوا يقنعوني بإني أعمل التعديلات عايزك تركز معاي عشان ما تلخبطش في الكلام ها؟ عشان ما تلخبطش في الكلام الله ساكت ليه الله مش انت قولتيلي اسمع وانا ساكت ادينا وحاطط جزمه جوه بقي انت هتستعبط تحط فرده واحده بس اه لا حط فردة تانية كمان عشان تخلص خالص والله لو عملت ايه مش هعبرك <تصفيق> <تصفيق> يا, يا, حسين، <تصفيق> <لا> حسين، <تصفيق> يا حسين يا حسين انت اللي جيبته روح اشوفي نظر تاني غيره ده نظر ثانوي روح اشوفي نظر إعدادي اعدادي يا حسين يا حسين احنا بنكبر ولا بنسخر فيا كمان انت داخله زي الاضر مستعجل كده ليه بتقول لك ايه البت المايصه دي ودك، بخليك مسخسخ على نفسك بالضحك انت يا انت انا ما بسمعش منها ولا كلمه يظهر صار خنفة خنفه يا سلام امال كنت بتضحك ما انت عارف اعتماد بقى انا بغير من وداني اها أه طب انا هعرف منين بقى انك بتغير من ودانك بقول يا اعتماد ده انت المفروض من وتعرفي كل حاجه عندي ده احنا مخلفين وقت طويل صح عريض مهندس كبير وما تعرفيش اذا كنت بغير من وداني ولا بغير منين خلاص يا حسين ركبتين الغلط ماشي من هنا ورايح هتلاقيني قاعده جوه ودنك ايه كتمة النفس اللي انا فيها دي بتقول حاجه يا حسين <أه> لا, لا لا لا انا كنت بقولك لك يعني تعالي روح البوفيه نعمل طبعين حاضر حاضر يا زعله حسين <وشين> نعمل صحنين صدايا <سدقى> فريده نفسي موت انزل بسي ولا كمان تيجي نعملها وماذا جهز عشان اعملها نعملها ازاي بس والعمال المنتشرين في الجنينه دول ما تعرفيش فين ده هم بيعملوا ايه في الجنينه اه صحيح ما تعرفش يا سيد هم بيعملوا ايه في الجنينه اه صحيح ما فيش حد يعرف السر ده غير صلاح صلاح صلاح صلاح ص ص المهندس صلاح حسين ايوه اللي قاعد على يمينك ده على طول معقوله هو حضرتك هنا من امتى يا باش مهندس صلاح من زمان أنا هنا من زمان بس كميني يعني ريحي خفيف فموكن ما تحسيش بيه لكن في ناس بقى رحة تقيلة قوي تدخل عليك كده تحس إن الدنيا قفلت شايف الغلاسة قصبولي بقى فعلا يا أبو صلاح أنا أعرف ناس لما تدخل عليك كده تحس إن الأكسجين تشفت من المكان على فكرة يا صلاح أنا كنت قاعدة من كم يوم كده مع أدهم قاعدة مع مين؟ مع أدهم أدهم إيه <تصفيق> يا سيد؟ بتقولك كانت قاعدة مع أدهم أده أدهم؟ ليه ده وديه هم بيتحكوا ليه؟ مش عايقة <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> بسمع أي كده؟ طيب تقدري لي حصل إيه؟ وانت قاعدة مع أدهم؟ يعني جاد صرتك كده بالصدفة مش عارفه يعني هو بيحبك كده ليه وبيشكر فيك جامد موت حاجة غريبة على <تضحي> انه واد واطي <تضحي> والله اغرب بقى ايه ايه واد واطي المهم الواد الواطي ده قال لك ايه بقى يا ياسمين اصل كنت باخد رايه في شوية تعديلات كده المفروض اعملها في التصميم بتاعي يعني فقال لي احسن واحد يعمل لك التعديلات دي صلاح هو قال لك كده ايوه صحيح كان ادم و فعلا خير تعمل شر تلقه شوف انت كنت تعامل معاه ايه ايام الجامعه وشايله قد ايه وفي الاخر يقول عليك كده منتظره انت من واحد واطي زي ده uh ازاي -huh. تسمحيله يقول كده يا سمير ده صلاح بقى واحد من العيله هو او طنط عماد وعمك الحسين وهو ابو سيد ده انا الاساس في اللمه دي كلها يا جماعة هو الراجل قال ايه انتوا هتشككوني في نفسي ولا ايه مش هو ان صلاح احسن واحد يعمل لك التعديلات ايو فيها ايه دي الحى يا سيد بتقولك فيها ايه دي هي وصلت لكده لا لا لا لا لا لا لا لا احنا ملاش عيش في الفيلا دي الله طب قولولي بس ايه الغلط في كده بسراحة انا مش عارفة حطي ايدي على الغلط انا لك ايدك على الغلط ازاي؟ ازاي يا بش مهندسة ياسمين بيقولك صلاح حاف كده حاف ترديها انت على نفسك ها؟ ردي خلاص خلاص الجزمة. وكمان مسافر الله وفيها ايدي كمان مش عارف. انت ممكن تتفادل تقوم بقى عشان نروح المكتب يلا أنا عايزاك هيقوم ازاي ما تي مش شايفان كسح ورائد اه يا سنين صحيح يا حرام ده مكسح خالص عيد. سبوها سبوها هي قصدا تجرح مشاعري أنا اسفه أنا ما كنتش بالي انك يا حرام مكسح ممكن بقى أسفك لحد المكتب أنا عارف جراحي فضلي فضلي خلي بالك من عمال يا سيد بيه وفريد حاضر انت قني خلاص بقى هو انت مسافر اتفضلي زقه يا زقايق دي احسن زقه في الزقايق اللي اتزقتها من يوم ما ابتديت اتزق اتزقه وانت ساكت بلاش توشه حاضر يا شاهي قال النهاردة مبسوط ومش عايز اي حاجة تعكتن علي الفندق ده خد مني مجهود ووقت وتعب وانا فرحان اني خلصته مت بقى من حقي يعيش اللحظة دي طب واللحظة دي ما ينفعش تعيشها معي لازم تعيشها في ودن الأمورة اللي كنت توقف معاها طب هو انت يعني ادتيني ودنك وانا قلت لا يظهر اعتماد كد عندها حق. اتفضل يا سيدي ويداني الاثنين هم مش واحدة بس طب حس كده بقى أنا عندي لكي مفاجأة هاي لا خير يا حبيبي هناخد أسبوع أجازة في تايلاند ولا مدريد؟ لا تايلاند إيه ومدريد إيه أنا خدت مشروع ضخم من سيادة المحافظ بالأمر المباشر مشروع تاني يا حازم صلاح الخير برعاية فودفون أنا جيت أنا جيت أنا جيت أنا جيت أنا جيت أنا جيت نورت البيت أنا جيت أنا جيت أنا جيت, أنا جيت.